ذكر وموعظة ونوث الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ آيادنا أيها الأحبة وآياد الله ببا قول يَا فَرِيَتُمْ نَعْدِيَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ الله سبحانه وتعالى وحو نوع الدين يَعْشَنَّ دِي سَيْنًا عِيَار لَهُ قَلَيْنِي أَمْ حَسِبْتُم يا ايها الذين امنوا مثل الذين خلو من قبلكم كوين كوريا وري ويمي او مخاوي يمي ايها الحبه مستهم الباساء وحطبتي باص باطبتي قدر راتب ايها الحبه الفقري باطبتي جاء جاء تابتي, تابتي, تابتي. تابتي. تابتي. حتى يقول الرسول من متى نصر الله ورواه قرم إلهي جل سجل جلاله قرمنا له قرقاريا سيداني محاياه على إن نصر الله قريب الله هو يأي إن نصر الله إلهي قرقارك سجل جلاله قريب وعنويا إيه الدكدقين ويأيها المؤمنون إلهي بايدين قرقاريا سبحانه وتعالى حقك الحق كتاقناتان هذه إيمان كإن حقيقه النغض ولهذا معناها الكرام كاس أيها الحب وحوية أم حسبت ما أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة؟ واحدٌ على سندك مؤمنٍ توجنَّد إلهه جل جلاله إن عليسان يضو، ولم يسبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء من الشدائد والمحن والاختبار. يضو أنت كل عضو مذهن كهري يتبع الرسل وأنبياءها. يضو أي سني كل عن صورك المهوية ولا يسمتحانيا، جل الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تتكلم بأحد يماليين إن آمنا هذا الاله من الروميين هذا إن لفتنين وليس فتنين أيها الحب وليس امتحاني هذا البيض بالشيغنية الإيمان بالله جل جلاله ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لكن مركز ليس اختباره أحد صباح يقفك إيمانك والشيغنية يقفك بين العلاه الله حاوديسين جل جلاله كوي إيمان كودرو تكشيا جايوها لحبة إنه قد دروا ولقد فتن الذين من قبلهم بولاهي فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين مرك لسيمتحنا جايوها لحبة الله جل جلاله وحك السوع يكورهم تكشيا هي إيمان كودي كوك عليه سبته حاوي ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولكل صار يا أيها الحب سيقفك طيب كأي قفك خبيث كا قفك إيمان كي سكرهم شيقي يقفك كبين شيقي إله جل جلاله وحو يوكل الصع إذن وحلين قدون قد يا أيها الحب فآمدوا بالله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم تعصي إنكم البعض إن إنا الإيمان بالله الإيمان بالرسول جل جلاله الإيمان بملائكته واليوم الآخر بعلين قدون قد إياه ذاتكم مؤمنين تأيها الأحبة صفاتكم وضيكم متحن وإلهي جل جلاله نغشك صلاته وجان ذكاي والموفون بعهدهم إذا عاهدو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقمون وإلهي جل جلاله قوسي له سبحانه وتعالى وحويك الله يا بع اذن أيها الحب امتحانك يشد وحويات الدنيا انت الجوج ولا لا كل ما كل هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا الصحابة قزة ويحكون دعوين وذكرنا إن القرآن كريم كأنه غشية وازاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتلوننا بالله ذنونا هنالك بطلية المؤمنون والزلزل زلزالا شديدا إذا الحب هل حبوا لسك الجلية ولا سامتحانية إلى عبسوه المحوين أنت كاتمط من السنن الكونية لهذا وقع البلاي على المخلوقين اختبارا لهم وتمحيسا لذنوبهم وتميزا بين الصادق والكاذب ساله جل جلاله كلا صار انه ددضان برج راجو هلحبه وهو حوي امانك اسكه شيغانيه ودونيه جننه الله جل جلاله وين اسكه غلا يقو وحا ويا بالشر والخير فتنه والينا ترجعون قل هذا النبي عليه الصلاه والسلام وحك سنه ايها الحبه ان عدم الجزاء مع عدم البلاء كلما وحوياه بل يده يفتن كي كل كاد لك لانتهي كل وحوية كلما جزيث ذياب المريم تهدو ويبناني سا ولهذا إن الجزاء مع عدم البلاء وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فما رضي فله رضا ومن سقط فله سقط بل يهل حب كلما إيمان كي نو قويه كلما وحوية شده يمتحان للك المائي نبقى عليه الصلاة والسلام شد الناس بلاءنا الأنبياء ثم السالحون ثم الأمثل فالأمثل ولهذا أضياد القيمة تحانه أما الدباء الطائق لقل أنت ما دمت مؤمنا بالله وملائكة وكتبه ورسله وحالقات دونية الحمد لله على كل حال نعتر هذا يالقات ولهذا نبي عليه الصلاة والسلام فإن كان في دينه سلبا اشتد به بلاء وإن كان في دينه رقة هذه الدين تسيمان كيسوهج لسيهن ابتلي على قدر دينه إذن أيها الحبه امتحان كان يبلدا وحكت شر خير بدن بينه وشري فوائد بدن بينه وشري تكفير الذنوب ومحو السيئات رفع درجات منزلتي في الآخرة وحياة بعض سودم بينه وشري على قدر إلهي جل جلاله نجنا حيث حي سياوح كل ما إنسان كان امتحانه ولا بتيء أياسيو حوي كل سقافس هاي سكيل هني نأيو هلا حب بدت كت تنازل من ردي دوده دين تين عبد الله لقيه لوكين عبد الله لقيه كرامته لكن ذاتك قاروحاكم إذا مركي وحوغال يردو تيو ولن يكتنى زرية دينتي سي مبادئ ديسي إيا قيم كإلهي جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنى ثناسك عذاب الله إذا نجوها لحب فتنى ذاتك أي كل بيان وحي يرقويا يسعون يسعى لكن عذابك إلهي جل جلاله وكل دور جاء نصر من ربك لا يقول إنا كنا معكما وليس الله بعلم بما في سدور العالم موقف خلينګه دوناهي اييها لحب وخه وي مهما الدنيا دوودان میسو كينتي ماتو مهما لا جل دونو ان لا بدلا مسار كينو ي مبادئ دين يا اخلاق دين يا قيم كينو يا دين كينو سي سناداي لا هي چله چلالو انو كلايها لحب و خلينګه دونينان انو حسبنا الله ونعم المولى و نعم الله با انو جل جلاله ولهذا لهذا وحوي مركي النبي محمد عليه الصلاه والسلام و صحابتي سي لو سو لقد تخلصوا دباته بدل لوغيستو الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فسادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بي الى هدي سدا صلى دنييا موقف كان نخذه هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والقران والفرقان إليه تنصت الاك